اخوتنا في رحاب الايمان ومن هذه الرحاب ا ل ط ا ه ر ة رحاب هذا المسجد العتيق مسجد الشيخ محمود خليل حصري هذا الاسم الذي يذكر دائما في عالم ا ل ت ل ا و ة حيث قدم خدمات ج ل ي ل ة لكتاب الله عز وجل وسجل ا ل ق ر آ ن الكريم بصوته المبارك برواياته ا ل م ت ع د د ة فمن هذا المكان ومن هذا الصرح الشامخ ن ب د أ حفلنا ب ت ل ا و ة ق ر آ ن ي ة ع ط ر ة القارئ الشيخ محمود أ ب و الوفا الصعيدي يفتتح حفلنا المبارك بايات بينات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ا ل ر ح م ن الرحيم قل تعالوا أ ت ل ما حرم ربكم عليكم أ ل ا تشركوا به ش ه ي د عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا لتقتلوا أ و ل ا د ك م من إ م ل ا ق نحن نرزقكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منا وما بطن ف التي حرم النابلسي ل ه إ ا للعلوم الاسلاميه ولا تقربوا مال ا ل ي س ي م الا بالتي هي أ ح س ن حتى يبلغ اشد الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إ ل ا وسعها و إ ذ ا ق ل ت م و ا ه و ا ولو كان ذا ق ر ب ا وبعهد الله اوف خ ا ك م به لعلكم تذكرون قل تعالوا اكل ما حرم ربكم ع ل ي ك م أ ل ا ت ش ر ق و ا بي ش م و س و ب ه النابلسي للعلوم الاسلاميه 私の思い出は何だろうね。 私の思い出をれってと مال إلا بالتي هي أحسن ولا تقربوا مال اليتيم الا ب ا ل ت ي هي أ ح س ن حك حتى يبلغ اشدك واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا يكلف نفسا الا و س عزه ف ض ي ل ه ا ل د و ر ا ت ب ا ل ن ا ب ل س ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ شده الكيل والميزان ب ا ل ق س نكلف نفسا 私の思い出は何 ت も言えな ف ことです。 ذلكم وصاكم به لعلكم تستقون ثم آ ت ي ن ا موسى الكتاب تماما ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي أ ح س ن وتفصيلا لكل ش ي ء そう ل ه م ب ل ق ا ء ر ب ه ت و ر محمد راتب ا ك ت ا ب Mmm!、Uh -huh. え <音><笑><笑>よく見えてくる人もいる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 Okay. bad f e e ويهم الملائكه اوائتي ربك, أو ربك او ياتي بعض ايات ربك you ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء No. <laughs> موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ي الله の ل ل ه